وَظَنُوا أَنَّهُمْ مَنْ يَعْتُوهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعبُ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ فَعَتَبِ رُوَيَاءُ الْأَبْصَارِ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 ما أفا الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذ القرباء واليتامى والمساكين وبن السبيل كي لا يكون دولة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم.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 أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هادر إليهم ولا يجدون في صدورهم حادة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة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 ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب إن أخردتم لنخرد نماعكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون.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 وَلَا تَكُونُوا كالذين نسوا الله فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هم الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النار وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ